قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحيم الحمد لله وافضل الصلاة وادم التسليم على ائمام المتقين اللهم صلي وسلم وبارك وانعم على خير على خير الانبياء والمرسلين اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد أيها الإخوة المشاهدون الكرام أيها الأحمد في الله في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويسعدنا أن نكون معكم في هذه الدقائق الكريمة لنقل أذاني وصلاة العشاء من مسجد النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم صلوات ربي وسلامه عليك يا إمام المتقين اللهم احجرنا في زمرته واسقنا من يديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نضمع بعدها أبدا ونحن في هذا المكان الطاهر المبارك هذه البقعة المقدسة حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث الروضة الشريفة حيث المدينة المباركة وحيث المسجد النبوي الشريف الذي تشد إليه الرحال والصلاة فيه بألف صلاة وما هذه النعم العظيمة التي أكرمنا الله عز وجل بها في هذا المكان الطاهر المقدس المبارك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد قضى اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان والقرآن اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الآن ينادى لصلاة الإشاء الله أكبر الله Allahu akbar, Allahu akbar. Ashaadu en la ilaha illa. Ashaadu en la ilaha illa Allah Ashaadu en muhammedan en m Allah my cada rsul along how صلاه حي على الف لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اللهم أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضينا بالله ربه وبالإسلام دينه بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان موديا لصلاة العشاء من المسجد النبوي الشريف وقد رفع هذا به صوت المؤذن الشيخ فيصل النعمان بصوت الشيخ سامي ديوة ليسر الله العلي القدير يزيه عنه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم آمين لقطات على مسجد النبي الكريم على عباد الله الذين أقبلوا على الله راجين ما عند الله اللهم تقبل من عبادك أجمعين وارحمنا برحمتك يا رحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا إله الخلق أجمعين اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا واجبر خواطرنا برضاك عنا يا أرحم الراحمين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور اللهم اجعلنا من الصابرين ومن المحسنين ومن المصفحين الصافحين عن عبادك يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا ممن يعظم حرماتك يا أكرم الأكرمين من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه اللهم اجعلنا من الكاذمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم واجعلنا ممن خفض جناحه لإخوانه وأهله وذويه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائذ القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إنها إنه دين الله القويم الذي يأمر بالقرب من الله وينهى عن البعد عن الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأقصط إن الله يحب المقصطين عن نبي هريرة رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقصطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هو دين الله القويم ودين الله العظيم الذي دعا إلى كل فضيلة ونبذ كل رذيلة فاللهم ازعنا ممن اتبع دينك واقتدى سنة نبيك الكريم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ها هم عباد الله وهم في مسند النبي الكريم وقد صفوا في هذا المسجد المبارك عن جابر بن سمره رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكه عند ربها قال يتمون الصفوف الاولى يتمون الصفوف الاولى ويتراصون في الصف ويقول النبي الكريم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ويقول النبي الكريم فيما روي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا صفوفكم فإن تسوية الصفي من تمام الصلاة أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري ويقول النبي الكريم لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم إنه دين الله وسنة نبينا عليه أفضل الصلاة وتم التسليم اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا واسع العطاء يا واسع المغفرة مغفرة من عندك مغفرة من لدنك يا أرحم الراحمين ها هي مواسم الخير تترى على عباد الله ومواسم الخير والفضل التي يسوء والمولى العلي القدير أيها الإخوة الكرام في هذه الأثناء تقام صلاة العيشة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله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 استوء استوء الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 إذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس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 رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا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 وَإِن كان مكرهم لتزول منه الجبال الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا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 Allahu ekber, Allahu ekber Allahu ekber, Allahu ekber, Allah ekber. Alhamdulillahi alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالح فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزون الله الواحد القهار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 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر الله أكبر Samia Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal ham Allahu akbar Allahu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 Allah-u ek-ber Allah-u ek-ber Allah Rabbana wala kal hamd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 Allahoe akbar Allahoe akbar <coughs> Allahoe akbar Allahu akbar Allah.